وإذا مسكم الضرو في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَنِ انْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ سَاعَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وضلناهم على كثير ممن خلقنا تضلنا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات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 يوم نادع كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولائك يقراون كتابهم فاولائك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اامن هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وإذا نتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا نادقنا كضعف الحات وضعف الهممات ثم لا تجدنك علينا نصيرا